يقول هل المداومة على حلق شعر الرئيس تشبهم بالخوارج الجواب حلق شعر الرئيس من الأمور المباحة فيباح للمرء أن يوفر جمته عليه أن يخدم هذه الجمة ويباح له أن يقصر ويباح له أن يحلق ولو فعل هذه أحياناً وهذه أحياناً وهذه أحياناً فلا بأس فإن هذا من الأمور المباحة وقد ورد في صفة الخوارج قوله صلى الله عليه وآله وصحبه سلم سيماهم التحليق فالذي يفعل هذا وهذا وهذا ما شابه الخوارج بل